ذكر أ ص ح ا ب السير و أ ص ل ا ل ق ص ة في صحيح مسلم أ ن جابر بن عبد الله رضي الله عنه الصحابي الجليل قتل أ ب و ه في م ع ر ك ة أ ح د وخلف عنده سبع أ خ و ا ت ليس لهن عائل غيره وخلف عليه ذ ي ن ا كثيرا على ظهر هذا الشاب الذي لا يزال في أ و ل شبابه فكان جابر رضي الله عنه ساهم الفكر منشغل البال ب أ م ر دينه و أ خ و ا ت ه والغرماء يطالبونه صباحا ومساء ا فخرج جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم في غ ز و ة ذات الرقاع وكان ل ش د ة فقره على جمل كليل ضعيف ما يكاد يسير ولم يجد ما يشتري به جملا حسنا فسبقه الناس في رجوعهم وصار هو في آ خ ر ا ل ق ا ف ل ة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في آ خ ر الجيش ف أ د ر ك جابرا يدب به ج م ل ه والناس قد سبقوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا جابر قال يا رسول الله أ ب ط أ بي جملي هذا جمل كليل ما يكاد يسير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أ ن خ ه ف أ ن ا خ ه جابر ثم قال صلى الله عليه وسلم ناولني العصا من يدك أ و أ ع ط ن ي عصا من ش ج ر ة ف أ خ ذ النبي صلى الله عليه وسلم العصا ثم نخس بها الجمل نخسات فقام وانطلق ب إ ذ ن الله فركبه جابر ثم ب د أ جابر يمشي على جمله بجانب ناقه النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى جابر ف إ ذ ا بشاب في أ و ل شبابه عليه من الهموم والغموم الشيء الكثير ف أ ر ا د أ ن يلاقفه و أ ن ي س أ ل ه عن حاله فقال له صلى الله عليه و سلم يا جابر قال لبيك يا رسول الله قال له هل تزوجت يا جابر قال نعم يا رسول الله تزوجت فقال صلى الله عليه و سلم ذكرا أ م سيبا فقال جابر بل سيبا يا رسول الله فعجب النبي صلى الله عليه و سلم إ ذ قد جرى العرف أ ن الذي يتزوج ل أ و ل م ر ة أ ن ه يتزوج بكرا فقال صلى الله عليه وسلم لجابر و أ ر ا د أ ن يلاطفه يا جابر هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك فقال جابر يا رسول الله إ ن أ ب ي قد قتل في أ ح د وخلف عندي سبع أ خ و ا ت شابات فتيات ليس ل ه م عائل غيري فكرهت أ ن أ ت ز و ج ف ت ا ة مثلهن فتكسر بينهن الخصومات فتزوجت ا م ر أ ة أ ك ب ر منهن حتى تقوم ع ل ي ه م وتكون مثل أ م ه ن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أ ح س ن ت يا جابر ثم م ض ي ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى جابر و أ ر ا د أ ن يدخل السرور إ ل ى قلبه إ ذ أ ن ه م لا يزال حديث عهد بعرس فقال له يا جابر قال ل ب ي ك يا رسول الله فقال له لعلنا إ ذ ا أ ق ب ل ن ا إ ل ى ا ل م د ي ن ة أ ن ننزل في صرار وهو موضع قبل ا ل م د ي ن ة ب ث ل ا ث ة أ م ي ا ل أ ن ننزل في صرار ف ن أ م ر بجزور فينحر لنا ثم نقيم على ذلك الجزور يومنا ذلك نتغدى فتسمع بنا زوجتك فتفرش لك النمارق يعني يا جابر و إ ن كنت قد تزوجت طيبا إ ل ا أ ن ه ا لا تزال عروسا تفرح بمقدمك وتبتهج باستقبالك فتضع الفراش وتضع فوقه النمارق يعني الوسائد فلما سمع جابر ذلك تذكر فقره ومسكنته وقال يا رسول الله ماذا تفرش تفرش النمارق يا رسول الله والله ما عندنا نمارق يا رسول الله أ ن ا ل ش د ة فقري حتى وسائد ما عندي وسائد في البيت فقال صلى الله عليه وسلم إ ن ه ا ستكون لكم وسائد إ ن شاء الله ثم مضيا ثم أ ر ا د النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يحسن إ ل ى جابر بمال لكنه خشي أ ن يعطيه المال هكذا ط ر ي ح ا فيشعر جابر ب ا ل م س ك ن ة والفقر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 فقال صلى الله عليه وسلم بدرهمين قال لا تغبنني يا رسول الله قال ب ث ل ا ث ة دراهم قال لا تظلمني يا رسول الله قال ب أ ر ب ع ه ب خ م س ة ب ع ش ر ة بعشرين بثلاثين ب أ ر ب ع ي ن فقال جابر نعم ب أ ر ب ع ي ن درهم نعم أ و ق ي ة من ذهب بعتك يا رسول الله لكن أ ش ت ر ط عليك قال وما تشترط قال اشترط عليك أ ن أ ظ ل على ظهري حتى نصل إ ل ى ا ل م د ي ن ة ما تقول لي يا رسول الله انزل من على الجمل و أ ك م ل الطريق ماشيا لا أ ظ ل على ظهره حتى نصل إ ل ى ا ل م د ي ن ة فقال صلى الله عليه وسلم له نعم لك ذلك ثم مضيا فلما وصلوا إ ل ى ا ل م د ي ن ة مضى جابر إ ل ى منزله و أ ن ز ل متاعه من على الجمل ثم مضى ليصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما خرج من ا ل ص ل ا ة التفت النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى جابر و س أ ل ه عن خبره فقال يا رسول الله هذا جملك فقال صلى الله عليه وسلم اربطه فربطه جابر ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى بلال وقال يا بلال أ ع ط جابرا أ ر ب ع ي ن درهما وزده ف أ ع ط ا ه بلال ا ل أ ر ب ع ي ن درهما وزاده ثم مضى جابر بالمال يقلبه بين يديه هو بين فرح بهذا المال وبين حزن على فراق ذلك الجمل محتار ماذا يفعل بهذا المال هل يفتري به شيئا ل أ خ و ا ت ه أ م يسدد به الدين أ م يحسن به إ ل ى زوجته فلما ابعد جابر إ ل ت ف ت النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى بلال وقال له يا بلال خذ الجمل و أ ع ط ه جابر وقل له المال والجمل لك أ خ ذ بلال الجمل يجره حتى وصل به إ ل ى جابر التفت جابر ف ر أ ى بلال معه الجمل فعجب لماذا أ ع ا د إ ل ي جملي فقال بلال يا جابر خذ الجمل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك المال والجمل لك فعجب جابر من ذلك ثم أ خ ذ الجمل يجره وعاد إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد اشتريت الجمل فلما اعدته إ ل ي ه فقال النبي صلى الله عليه وسلم المال والجمل لك يا جابر أ ت ر ا ن ي ما كستك ل آ خ ذ جملك هل تظن يا جابر ب أ ن ي طلبتك أ ن تخفض في سعر هذا الجمل طمعا في هذا الجمل كلا وانما اردت أ ن أ ح س ن إ ل ي ك بمال فكنت أ خ ف ض معك ق ي م ة هذا الجمل حتى أ ق د ر كم أ ع ط ي ك من المال فطوبى لمن كان من هؤلاء السعداء الذين هم ممن قال الله عز وجل فيهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب